ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن أي موقن بأن الفرج من الله فاعلم أن لك ربا لا يخيبك وأن لك ربا هو منتهى الشكوى وأن لك ربا يسمع السر وأخفاه وأن لك ربا يرحمك ويحبك ويحب أن تناديه وتلتجئ إليه وتدعوه أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم, ويجعلكم خلفاء الأرض أإله الله يا هذا أن صدقت مع الله صدقك من هذا الذي وقف بباب الله فطرده حاشاه من هذا الذي صدق مع الله فخيبه حاشاه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 أ يكون عندك يقين أن الفرج آتي مع العس يسرا إن مع العس يسرى ما أنزل الله سرا على مؤمن إلا جعل معه يسين إن مع الأس يسرا إن يسرى إن مع الأس يسرا إن مع العس ييسرى إن مع العس يسرا إن مع العس يسر إن مع